الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانا بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان رَبك حكيم عليم ووهبنا له اشاء فلا يعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبر ومن ذريته داوود وسليمان وايوب وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك كان جز المحسنين وزكريا ويحيى ويسا وانياسا كلهم من الصالحين واشمعير واليسع ويونس ونوطا وكلنا صبرنا على العالمين قوم ابائهم ودود ياتيهم واخوانهم واجتباءناهم وهديناهم وجك بينالهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَا إِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين